يا ايها المدثر يا أيها المتغشي بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم قم فانذر انهض حدفخف من عذاب الله وربك فكبر وعظم ربك وثيابك فطهر وطهر نفسك من الذنوب وثيابك من النجاسات والرجز فاهجر وابتعد عن إبادة الأوثان ولا تمن تستكثر ولا تمن على ربك بأن تستكثر عملك الصالح ولربك فاصبر واصبر لله على ما تلاقيه من الأدى فإذا نقر في الناقور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 اتركني أيها الرسول ومن خلقته وحيدا في بطن أمه دون مال أو ولد وهو الوليد بن المغيره وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا كثيرا وبنين شهودا وجعلت له بنين حاضرين معه ويشهدون المحافل معه لا يفرقونه لسفر لكثرة ماله ومهدت له تمهيدا وبسطت له في العيش والرزق والولد بسطا ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع مع كفره ان أزيده بعدما أعطيته من ذلك كله كلا إنه كان لآياتنا عنيدا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 ان نار جهنم لا إحدى البلاي العظيمة نذيرا للبشر ترهيبا وتخويفا للناس لمن شاء منكم ان يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم بالإيمان بالله والعمل الصالح أو يتأخر بالكفر والمعاصي كل نفس بما كسبت رهينا كل نفس بما كسبته من الأعمال مأخوذة فإما أن تبقها أعمالها وإما أن تخلصها وتنقذها من الهلاك إلا أصحاب اليمين إلا المؤمنين فإنهم لا يؤخذون بدن بهم بل يتجاوزوا عنها لما لهم من عمل صالح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 ليس الأمر كذلك بل السبب في تماديهم في ضلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة فبقوا على كفرهم كلا إنه تذكرة ألا إن هذا القرآن موعظة وتذكير فمن شاء ذكره فمن شاء أن يقرأ القرآن ويتعظ به قراءه واتعظ به وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة هو ما يتعظون إلا أي يشاء الله وان يتعظوا هو سبحانه اهل لان يتقى بامتثال اوامره واجتناب نواهيه واهل لان يغفر ذنوب عباده اذا تابوا اليه